برنامه‌ی لاجر سبزی جانی پیغمبر خدا صلّا الله عليه و سلم برنامه‌ی لاجر سبزی جانی پیغمبر خدا صلّا الله عليه و سلم برنامه‌ک با شهیدی تهدید غزدهات با کشوه کلانو رگا شاري مكة و مدينة بيروزو دفري حجازة لجاني فخر كائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم المترجم للقناة لا أمدو يشكرني لغني ممصاعمات كاركوكي لجير سيبر جاني بيغمري خوادة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلل من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب آمين مسلمان بريزلا جير جياني فيها غمر إخواع عليه صلاة وسلام بردوامين.عيشت مانا ويك وشنت مكك ما ولا جياني فيها غمر إخواع عليه صلاة وسلام.بيش بيامي فيها غمراتي كرودة دا الجيانية لو كاتيك ودي تمال مامي أبو طالب.إما بحسي يوم ما أنكر كوا دواي وفادوني دايك وبابير جودي.هات مال أبو طالب. او مامي كوا زور رزيلي دقرد او مامي كوا زور خوش ريسيبو كواه مجياني سرف كرد بو حمايي باريس غاري لفي غماري خوا عليه الصلاة والسلام وكل الروايات كاني سيرها تو أفرميك سفري كان لقل مامي كالثماني دوان زصال دبي بي عليه الصلاة والسلام لسفريك دابر وشام دا كون الرئ بچان روايةك هاتوا ام حادثة ام قصية بو قريش أخلاقي وابو للزستانه ين لها بنا دو جا تجار برو يمن برو شام لم سفريا لقر ابو طالب اماميه دوان قد 82 ساله دكويت الري برو شام بيش اويكوا داخل شام بند دكن شارك نايب بصرايا عايد من حوران بو كيكك لو ولاه لو خاك عربي كوالا ش حكم الرومانه بو اهلا آل ياك راهبك راهبيك نصراني لمن تقيب صرا أم قافلة بينيت ديارا بحكمي وكوأ أهل كتاب بناءوان وأنا أنا عالمي كتاب بناء على مكانين رهبانا كانيان احبار كانيان أمسفتي في غمر إخويا علي وسلام للتوراة إنجيلا لو زماني كوا تحرفي بسران هاتبو ايان زاني كفي لاخر زمان أديت وبوص فاتشي كوا بحث قرابه لكتاب كان يانا لتوراة الانجيلة بيغمري إخوان دناسي عليه الصلاة والسلام بويا إيكي للمقصي كوا هاتوا داليت كاتيك كاتك كوت أمقافلي وكاتيك شاوي كا بيغمري إخوان كوت عليه الصلاة والسلام كوا قنجيك دالين دسي بيغمري إخوان قردوا فرموية اما دبيت السيدي عالم آه اما دبيت رحمة للعالمين أبو طالب لا يزور سيرب ولم قسيه بوي الراس وخوفه ودماء علمك بذلك وما علمك بذلك بس تجون أب قصده ذلك شيء علمك فيه شو أنت زانيت وقرواد لسريعها توهم سلمان يبرز دليل أمره هبة وهاجوا بيداو كنايجر جيزبو دليل إيه وكاتي كوتنا روهاتن لدرو من أيوم بيني هج دارك هج بردك نما إلا سجدي رئي أبو أم يغمر برده أم دارو أم بردش أم حركنا كاد إلا أبو يغمرنا بيت أما إيش يقول الرواية كان هات وهاتوا بعضك بضعيف إذا بعضك بعضكش بقوتي إذا دنا بلام بهوي بو يكون ولا شأن رجايك وأم نقل كراه ولا كتاب كان يزلا علماء دليل ما قصي بهالحال هذا دليق حتى كوبيشتى في خواي كشف كرد لا دا لسرشانيا صحيحة صحيح وها مو في أغماري كش موركو ختمي في أغماريتي هيا أوش أويان بسرشاني عليه بوي الراس توخو راس توخو بق طالب داخل الشام مبا بيقر نواب ولا تخطي هرك يا كاديت ولا يقدم به الى الشام خوفا عليه من اليهود. سبحان الله. دل المامي راست أخوه ترسكو تجاني لجل هندية لجنجكانية ين دل هرخوي لجر لي على جرايا أبو شاري مكو وازي لو سفراها أورد لتجارتي أو سفراها أورد لبرخاتر بيعماري إخوان عليه صلاة والسلام بس اوي كوا سيره مسلمان لم حادثه او اوي كوا بول يهود بول نصران كان خوي نصرانية دلي النصيحه الدم دا داخلي دا الشامي مكه لبر اوي والله يهود اقر شاوي في بكويت لا يبلغنه منه غدره او لا يقتلنا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 وكله قرآن قصة كهاتوا. بويا أمن قتلتوا الأنبيان. أوان واديا نابوا واديا نابو أم بي يغمركوا تهديدي أنصارك أنا أنذكر لشاري مدينة. أجر هذا لخويان دبيت. وأو كاتل الجير أخلاكي أو غدر دكان خلفي دكوجن بعام. يعني أوكو مدده رسالة وبيغمراتي بدس أنا وبيت خويان بكنا أغاي سرزوي. أكو إستاكر كأغاي سرزبين، لو الرجال زي غدر بكان سبحان الله. طالب بوطالبش مصلماناني برز، خوفاً لسرتي غمر عليه صلاة والسلام ببلج الرأي وا شاري مكة. في غمر عليه صلاة وسلام أوش أوية كوا، الصادق والأمين، بوأخلاق جوانا، بوصفة بارزة، إنسان أمينك. وانسان راس جوكا يجي لو افرتاني كوا صاحب نسبو شرافتك زور غوربو وشاري مكأوش خديجة خديجه الكبرى بوع كدبيتها وسري في غمر اخو علي صلاه وسلام لقل ح... لقل خديجه عجيبي شي عجيب دبيت ككوتاري بوكوتا يديت كوا دبيتها وسري ودبيت خزاني في غمر دبيت دبيته إيمان امامدرن رزاو ورحمه اخو اليبي بويا أمنا وبنقيبي يا غماري إخواني بلا أبوك وأخلاق <تصفيق> دارا إنسانة كشريفة دسباكا دمباكا دبيان باكا أمشت تاجر بوه باريك زوري بوه خلك يك او أو تجارك تذكردو مقابل او راتبي ددابيان في خوج بو لفي يا غماري بيت علي صلاة وسلام يعني إخواني جاودك يا بيت شتيف كاد أسبابي بو أماددك كاد شون أم افرت دایمن په کده بیت خزان پیغمرې خو او هغه به ازبابي به ازباب جریتي افرمه من اگر من محمد لګل ما ایکس بكات به من ایکس بكات او من پيم خوشه او من اويكوا او ګريشي بيد لګل اديكم پیغمرې خو دایمن حزيل کثابت بو لو زمانه وختک جشت وتقوتي أويكوا مثلاً بتواجه رقبكه تو بوم خوي في خشبو كوا كسابتي بك وتشاوي لدسك حتى مال ما بشي بيت بويكاهتك اللي خايله قال له دكاد في غمر عرضي أوه اللي من مقابل من كسابات بروا الشام تجارجى ذكرت وبروا اليمن تجارجى ذكرت كاتك دهات و خججة سيركير باركى زيادة كردوها باركتيك زورك وتنو باركى ده أي أم غلام أم ميسري سري أخلاقي بغمري خواي ذكرت لمعاملة شون ده نقل ذكرت بو أم آفرت اخلاق دارى كمحمد إنسان جاءوا هاي إنسان جاءوا هاي دائما بحسى بغمري خواي بو ذكر عليه صلاة سلام بوي أو أبيت سببي أو كواه لآخر الداووي أو بكات كواه أو سرجديه غلام بكات خديجة يشك لا أو سفر عني كواه دكوا النري برو يمن بفاريخ خديجة لو يا كم مسلمان غلام أم أم خدمة كاردا ليش تكذور عجيب ملبي غمري خواه ديني عليه صلاة والسلام لوصفة بزرزكاني تلاي من مهمبو جرنبو بو ينقل يا كاد لجرانو يا بوشادي ما كبو داكي مندارا. أفرميه كوت ما قال كابرايكي تاجري يهودي بو بي. عليه صلاة وسلام داوي سعرك ليكرد وتيم سعر نادم ووزدورة. في خواش فرمي أو باي أو سعره. دل إزورق سيعن كل كابرة يهودي كا أويكد وتي إيه كون. خواش فالمئة إيه تينا كابرة ام بذاعته دلي بائي امانا ام شو ام بذاع ام شتيكا وهارده شاري مكا دلي بار بارك بابن رغي امانا مسلما سيري ام لفاكا سيري ام حدثا عظيمه كذا يكتب يا مالي هو في فرمو سينم بو بو بو بو بلى تو رزا كان باي اوانا ام بارككتا سبحان الله علمي هو كوى قريش بتبرستيت لا تو عزايان هي مناتي ان هي دلي پیغمبري خو علي وسلام بو بو يا قد خلكي وأكو فطرية على سرديني إبراهيم أو دين توحيدنا وسنه في أغمار إخوان رزبو فرموي سيري أم لا فذكر فرموي أو داوي سندكات بلاه العزاف فرموي في أغمار إخوان صلى الله عليه وسلم فرموي أنا ما آمنت بهما حتى لأحلف بهما من أوانا إيمان بيا أنها أرضوا أوانا إخوائي من نين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 دايماً بسياري في غمر يخوي ذكر شيء ليدبيني لمعاملات شونا لسفرات شونا شيء ذاك شيء ناكان لم وياه بدعي شيء ما داراني فرموي فرموي لقد رأيت منه صدقه لقد رأيت منه أنه الأمين لقد رأيت منه أنه حسن المعاملة أخلاق دارا أخلاق جوانا زمان باكا رازجويه باكا أمينة زور زورنا دارا بلام يكشفي كزور عجيب بيني لي يكشفتك زور عجيب بيني لي للجيان ما للجيان ما ننبي ننبيني بلي أوش فرميه هاد كيد بيني و فرمي أمدد واي ليك را كواب بتكاني قريش سوين بخوات بيغماري خوات سوين نخوات فرمي امان إيمان في عنيه بويسون عن بينا خو وأمان خوات منين ده لي ألا يا كوم مطول معناني خديجية زور عزيز بو زوج أو ها هاوريك هبو كناينا في سبو كناينا في سبو دائما بحسي بيه غمري خوابه ما أخلاق دارا الآخر جاره دواء أو كواطر خواب يستيوبه كوا ببيتها أو السري بيه غمره دايكي إيمان داران فرمي بواء فرتويت فرمي بيه بمحمد بلي أجر او داويتها أو السر قريم لقلاه بكاد هو منها نأخذ که افریته کی به وژن بو کپیش پیغمرخوا دو جار شویکرد بولای دو پیاو ل 80 سالیا بوی پیغمرخواش ل عراق حادثه کی زور عظيمه ل رم حادثه ل جیانی پیغمرخوا علی صلواته والسلام دت کی زور ګوری ته انسان ی مسلمان اقدار بیت بدوی قصیدج منانی اسلام نکید أجر خوي مسلمانة وبش كمسلمانة دبيزور آجدار في اللي مايا غلط نكات كودا دو تريد بالظلم بافتراء باجرام كبيغ مريخوا على أساس إنسانة شهوتانية بوا شهو شهواني شهوانية بوا غارق بوا الرش بوا ولا مسألة جنسة حاشاه هزارجار حاشل في غماري خوا عليه صلاة وسلام آم حادثة وكو جلبيك وقول الغابك أروات الدمى أو الدم بيساني كوابراً برب يغمر إخوان بيد بئآك وأم بئآدبيا أجل الدروي أمتي إسلام بيت ضيوكو كردليت لدشمنك لينا كرد وأنبهمشي ويقدش في يا غمر عليه صلاة وسلام شون ناين قري يا أم بيت أخلاقية ولا في يا غمر إخوان بدن كلنا اخيا نشهد زانين بيغمر شيء زمانه وبيغمر كي باك ونذر وشريفه لزم هاني جهاله الشافي غمر اخواشتك نهته بمشكا كرزائل بيو كشفتك بالصفه انسان كم كاتو بويا دبي انسان يمصل مناه قدارت بيغمل 86 باستيان صاله عفرتي كي بيو جن كدوشوي كردو وقياش بيغا مريحو عليه صلاه وسلام بس افريتكي نجيب شريفه اهلا داره لقي بلكي قبل الكبليكي زور برزلنا وشاري مكايا وحتى كو شنها زو الرئيس كان سكاني شاري مكا زور جار, جار دوايا كردو وكوا هاو سر جريان لغالا بكت بلام خديجه الكبرى ولكن يقولون ان يكون في اشياء اخرى لانهم عليه انهم والسلام انهم من انهم شيء هو يقولون انهم عليه انهم والسلام ما عدا إبراهيم يقولون انهم لم انهم الشريفة انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم لو بريق مي انهم يقولون زور بقوته انهم انسان يوى بوى يحتاج الى ان يكون ان يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن يكون هناك اشياء يمكن ان يكون هناك اشياء يمكن بويه مصل مناني بريس في الله عليه وسلم لايم مكاني بحسي دكات اوانش متفقده بن كأوزواجها روبت ماري دبريت وبيغمار إخوان عليه صل الله وسلّم دبيت خاوني خاز خازانيك إش زور نازدار فرتك زور نجيب كزور تريان خوش قارك زور احترامه اللي يخريقروه لخديجة القبراء كل شيء أداته بناوي قاسم كهرب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 ما او أو أشكن أشكنجو عذابي باوغلدس دسدان بني همو مننا الله كاني بيش خوي وفاتي كر إلا فاطمة ششمان دواي خوي وفاتي كر كبابلالي أفرمو باوغلدس دان كبيغ مرجويت عليه الصلاة سلام صاعقيكو آزاريكي زور غوربولة سر فاطمة كم تاكر كت شيء كيبو ما بوه بوه بوه لسنا مرجحين إن شاء الله تعالى دقيم بين ببلال فرموا يا بلال يانبة نسي فرموا كيف طاب لكم أن تحثوا تراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم شو أن لدلتان هاد خلطة قدر سر فيها عليه صل الله وسلام بوه يا مسلماناني بريس جيانك خوش لجل خديجة ما تسر لما لي خديجوا لا لو باوشي خديجه وكدعيش ايمان دارانا خواي جورا جل في علا ديت دي انجا شرفي رسالو بي مغمراتي بداتا بيغمر على صلاه وسلام شيمكن كثير زور غمر ماوا هلش ياني فيغمر اخواي على صلاه وسلام اوش اويه شلون خواي جورا جل في علا كرديا سببي اويه كوا في تنيكي جورا لبين قريش بكوجيرتها وش حادثي داناني الحجر الأسود برد رشاكي كعبة برد رشاكي كعبة لبروي كوا كعبة زور جار زور جار فيضانات آويه زور هاتوا دايل بناك بناقير الرخانوا بوي لو سرد مش كبيه مر موجود بو عليه صلاة وسلام آويه زور جور هات بناقيك عباي الرخان أملا أولاي الرخان بلام قريش لبروي كوا كعبة لا يبريزبو لبرويكوا فخرياً بيا وذكر لبرويكوا يا مود أما مالكوا إبراهيم درسيكروا أما ماله إخويا هرهمو همو, همو قبيلة كان كوبن باريكي باك باريكي باك واريباتي أنا بيت ين باري ديفن با ديفن بيت تازکرد نوای مالی خوا؟ اتفاقیان کرد. هر همون یان پاره کی پاهی بازترف کرد. با کوخوای گورا ویستی وابد با مالا پاک کی هیچ پاره کی پیس نیت نیرو. باید قرعش هر همون یان اتفاقیان کرد که و یک پاره کی پیز بیت این داین پیسی بیت یان هنر ریباکی آبیت یان هن غدر زول میکیک بیت بیت ناآزکرد هر همون یان کوبن دسیان نوكرناوي كعبة، أفرميه هرمو طا طايفة كان إيش عنليك؟ حتى ديوارك يا وحتى جيشنا أويكوا الأسود خويك زور يكلوان بويكوا أو فخرة أو سر برزيان. تومار بكن هاريك كان ديون إيما دايدانين إيما أحكترين إيما قبلي فلانين إيما بني مغزومين أو دايد من بني هاشمم أو دايد من بني عبد المطالبة بني أسدم بني جمحم خريق بو لو لحظاتا خرينيك هلسيت هرهميان إبادة بني بلام كابراء كانت يا ابو لابن مالين مخزوم كأوقعه مكي أبو جهلة كناي ووليد يكوري مغربه كعاقل بو وطياقه من رايك مهي قاقسمكن لم في درسكارمان دبيت بو يهرمو يان بيان خوش بو كا مالك اندرس كردوا لم في تش رسكار يان بيت بيو تاتما عندك جيت هي وتي ام لي الراوسين هرمو ثاني اتفقا موافقين من بكان هر انسان يكيه كم كز داخلي حرم بو وعدا بيبدن او بكاين حكم وكارسكارمان كات وهر شيء كي ود قصه كي ماشي به بسره همومنا وتي بو امر اي راضي هالإنسان كداخل بو أو إن شاء الله تعالى يما بتحكيمي أو رازيد بين ألي قدري إخواء وابو تشاوري أنكت سيري أنكت لولا لا لو وام بيغمري إخواء كوتا ريوهات محمد الأمين أفرميكاتيكا تشاوي أنكود بي دليان دور بيخوش بوجكم ان تاريخي أن دناسي فلما رأوه هتفو هذا الأمين رضيناه رضيناه يا محمد هذا محمد هل هرهميان هاوريان كرت ديان برزا وكرت هذا الأمين أما انسان أمينة كيئة أما إنسان داينباكة كيئة أما إنسان صادقة كيئة أما محمد الأمينة رضيناه رضيناه إما راضين بحكم أم ويكاتك في غمريكوها خبركي بيستو وضعك خطرة فرمي أقرأ المشكلية وهر حجر الأسود بيت أو إن شاء الله تعالى من حليدكم هل يقوم انسان هاورد إنسانك عاقلبو بحكمة بردكيل استل أقو ما شدنا وإن جافرموا يهريك كله وكوار رئيس قبيلية بابي شمكيك لم قماش هل قريت عليه هل هم ويان بهم ويانوا بفقرة بشعنا زية قماش كيان هل قدو بردا كيان نا وجاي خوي أبمشي و خواي جورا لو فيتنا رزجال يعني أقمش فخر يكبر في غمار إخوان عليه صلاة والسلام بيشوي كوا خواي جورا حيامي بيا غماريتي هو شاء الله تعالى إن شاء دشينا سر تدل يعني حيامي بيا غماري خوا علي صلاة وسلام شواني, شواني بو مقابل مبلغ فرمو هيش ويوجد زان هكاسيك شوان بير زور انسان جيب رحم دبيت زور انسان جيبت دائما فكري هاي ولكن ديبت وكوابت ويرجل في يولى كاوى امتي تسلم كربا امتى براهم بيت ويجي لدرزه كاني افنى رجل كان مروماتي كمبيبو لسروي شاري مكالا جل هاوريك ما هاوريك ما هاوريك ما او مرم بهاو انك شو مبسana ها ها ها ها ها ها ها فرميل جيان مشيك نبو وامري جاهل ابيض نمشكما الا شيكيان جمله دني موسيقى بونو شار مكه ظن موابك وا شايبو بو غلامه مود اگر أجار توزك اگر داري بركان بي حتاك و داخلي مكادب رابارني خوم يعني شيك د مسل لكل خلكي مكايا دوايدي مو بولاد دلكوت مريها من جيك مالك سير كم مره كم موسيقى وعرتي تيايا دليلي تام حك بو حك بحق يا كوا قنجوه حجي كل دايما مثلا اوشك لك الخلجك تكلبت بلام دلي اوين او يا كم جار ابو هاشم في علا فضرب الله على أذني فنمت بلام خواي جورا نمتواني هالصم ئلا هو رجر مكي بانينبت عليك غرمو بلاي بردركم هبركم داقي تاشو مamoa شوي داع تو غرموى شوي داع تو غرموى و تم امشوش مجالا مدى باب روم بوهم ربع ني هم بكم جمله جيغلك او هالكا دلي هاتم بون او مكا هم بينيم او شو موسيقا مالك لا لدريد راوس دلي جارك تتر في علا خومي بسر مهاورد خوي بسر مهاورد خوم ليكول بوبانيك هالصاموا خورك ثم ما بسو خراب بيت بهيش بهيش حتى اكو خواي قورا جل في علا إكرامي رسالي بيمدا حتى اكو خواي قورا جل في علا كذم خاتم الأنبياء والمرسلين بويا يا مسلماناني برئيزة فرميت لقل خديجي يا بو باري كسابه كسابتي خواي ذكرت حتى اكو وكو بالعباسة فرميت حتى اكو اويكوا وايلي هات يا غمري اخوة عليه الصلاه والسلام حزي ذكرت كوا ما ويك دخلت دور بيت بتيت الشوينيك لوياك لوياك حكمي أويك كوا ناو ضل يا أو عقدة او أبو أو ديني باو جورئ إبراهيم حزي كلوا لي فكر العثمان بكاتوا فكر الأخوي جورب كاتوا لم لم لم خطرنا مخلوقاتي خواي جورج إلا في علا لوياك في خوش بو أو فترة أخيرا بويك كوا خواي جورام رسالة مرحلةك جاني بري تستربةني أي بويد غار الحراء كيفك لستري شاري مكك ناوي غار الحراية لشاخي نور لجبلي نور أألي ياك فكري لعرض عثمان ذكر دوا بتني فكري لعرض عثمان ذكر دوا بتني أيك و أم كونا إلا هي مستحيل أخوي درس فكري ذكر دوا كونا وقريش قومك أهمه بتوا بردد بريستن أمشتكي الرأس نيا بحيش يوويك بويا لذاتي لو ودكر كوا تنيابيت ولذاتي دو... لو ودكر كوا لغار الحراه أمو لم لحظاتي كوادت سودة قرايا خوشيكي بو أهات وكو حتىك حتى كوخواي في علا فعلا دعاكي إبراهيم ديرتدي دعاكي إبراهيم ديرتدي بيامي بيغمرايتي بياتاتات لغار الحراه التاريخي إسلام داس بيكات لغار الحراوة مسلماني بالرئيس خواي ورجل في علاء جبريل يبو أن يريد آألا بياكا مجدي في أدريد آسمان لقاليا قصاعكات ملكي آسمان لقاليا قصاعكات ودكريبا بيغمرا وإن شاء الله تعالى لرد وصيلنا بركوا وقتنا ما لدرج اتشين في بيغمري خواو شرفي الرسالة قيامي وحي كوازد ريبي في بيغمري آخر زمان بو أم أمتك أمتي آخر زمانة لأي لا وسطم خواي قولة جل في علالة وناحي من وإيه بيت بو مديم حمد قبل ما كانت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين